ايها الساده خير بدايه تلاوه عطره من القران الكريم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو على مسامعنا ما, ما يتأثر له من سوره مريم اوله من الشين فان الوديد بسم الله الرحمن الرحيم ك ذكر رحمة ربك عبده زَكْرِيَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ عَبْدًا زَكَرِيَّا وَهَمَنَ النَّظْمُ مِنِّي وَاسْتَوَنَ الرُّسُ شَيْئًا وَلَمْ أَكُم وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك غليا فهب لي من لدنك غليا يا <تصفيق> ذكرين Oh وقيا تتوكن من دونهم حجبا فارسلنا الى جوحنا فتمم فلان قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت سقيا قال قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيْنُ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا Mmm. -hmm.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 إِمَّا ثَرٌّ مِنَ النَّاسِ أَحَدًا ثَق أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوم ذا وَبَذُلٌ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا أسمع بهم وأبطر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال منهم ان الامر وهم في غفله لا يقومون لا يؤمنون ان يا ربِّ إنّي قنطجة أمِنَ الشرِّ مما لمستك فتقدرني أم دكن في صراطٍ مستوي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 anss ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا له وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَعَمْتِنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا